يا كبتن هداك في المرمى صدت الأهداك تبقى دوما في الأوصار نفال الشاب الناجح رابح بطل حر عربي قد أصبح رمزا في اللعبي رابح بطل حر عربي قد أصبح رمزا في اللعبي جنيا اللوطة والأجنحة طريق جولاته رمزا تولا دورا نحن بتوجيه من رابح بتوجيه من رابح رابح يا جد الهداد في المرمى ست الهداد تفقى دوما في الاوصاب في جال الشاب الناجح وها هو روبس يطبق وها هو بيرتين يدرق وها هو روبس يطبق وها هو وها هي دي ان الصديقه وها هي كاترينا الرقيقه وها هي دي ان الصديقه وها هي كاترينا الرقيقه رفاق الكتن رابح رفاق الكتن رابح رابح يا كتن رابح المغننس